لا اله الا الله الحمد لله رب العالمين ZANG وقال الله لا يحب المرسلين وقل حيث هل يحبهم من حيث هل يحبهم هل من هل ولا هل I'm oh.